بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اله وصحبه الله بعد وصلنا في معاني اللامه الى المعنى الحادي والعشرين الى المعنى الحادي والعشرين قال الحادي والعشرون المعنى الحادي والعشرون من معاني اللامه ان تكون بمعنى معه وأنشد عليه فلما تفرقنا كاني عمالكا لطول اجتماع لم نبث ليله معه اي لطول اجتماع اي مع طول الاجتماع وتقدم ما قاله الشجري أنه جعله بمعنى لمن بعد. والله ثانٍ والعشرون تكون بمعنى من كقول شرير لا الفضل في الدنيا وانفك راغب وانفك غيم يمر في روامه التراب. ونحن لكم يوم القيامة أفضل، ونحن يعني منكم، ونحن أفضل منكم يوم القيامة. قال أيوة نحن منكم. ومثله بعضهم بقوله سمعت له صراخا أي سمعت منهم قال أي منه صراخا الثالث والعشرون التبعيد ذكره صاحب رسال مباني ومثله بقوله ومثله بقوله الرأس الحمار والكمة للجبة وقد ذكره وغيره وذكر غيره أن اللام تكون بمعنى من كما تقدم ولكن مثلوه بما هو لابتداء الغاية لا تستبعيد يعني بمعنى من في ذلك ابتداء وعلى الرابع العشرون اللام به وهي مفتوحة كقول الشاعر فهذا الناس للواش المطاعي فلا من مستغاث فيه افتوحه ولا من مستغاث له مستغاث منه وقاله ولا تكسر إلا معي المتكلم فإذا قلت يا لي احتمل أن يكون مستغاثا به مستغاثا من عقله وقال قاتب نجين للجهين في قلب الطيف يا شوق ما أبقى ويا من نرى البيت الأول وخير الناس للواشي المطاعي تكنفني الوشاه فيزعجوني وهذا البيت لابي الطيب المتنبي فيا شوق ما ابقى ويا لي من النوى ويا دمعي ما اقرى ويا قلبي ما اصوى وقال ابن عصفور اصحي عندي أن يالي حيث وقع مستغاث من اجله حيث وقع مستغاث من اجله لأنه لو جعل مستغاثا به لكان التقدير يدعو لي يا أدعو لي وذلك غير جائز في غير ضرنت وما حمل عليها فظلنا صمح علين راجعا معناهما إلى التكلم. لا يتكلم قال تنبيه أن في في إلام الاستغاثة هي زايدة فتعلق بشيء وقيل ليست مزايدة فلا تعلق وعلى هذا ففيما تعلق به قال قولان أحدهما أنه الفعل المحذوه هو اختيار بن عصور والثاني أنه حرف النداء إليه ذهب الجن وذهب الكوفيون لأن هذه اللام نقية آل نقية كلمة آل والأصل فيه يا لزيد يا آل زيد وزيد هو قلم الإضافة العشرون 25 تكلف لها كلف تكلف قال الخامس العشرون لا لام المستوى لا من المستوى. لا, من, المستوى. لأ من, المستوى من أجله وهي مكسورة إلا مع النون وإذا قلت يا لك احتمال أن يكون مستغاثا به مشتغلا نقله وهذه اللام هي في الحقيقة لام التعليل وهي متعلقة بفعل محدوف. فإذا قلت يا لزيد العمل فالتقدير أدعوك لعمل قال العصور قولا واحدا وليس كذلك بل قيل تعلق بحال محدوف أي مدعون لزيد العمل. السابع والعشرون لام المدح يا لك رجلا صالحا السابع والعشرون لام الذم يا لك رجلا جاهلا ذكر هذين القسمين ب ذكر هذا القسمين بعض, بعض من صنف في اللامات يعني له تصنيفا مستقلا صنفا وهم راجعان إلى لام التعجب الثامن العشرون لام كي قيتك لتكرمني فهذه اللام جارة والفعل منصوب بأن المؤمرة وأن مع الفعل في تاويل المصدر مقرور باللام هذا هو الاصريين وهذه اللام ايضا هي لام التعليل وسميت لام كيل اشتراكها مع كيف الدلاله تعلمها التعليل لام كيل كلام التعليل قال التسع والعشرون لام الجحود ومعناه او الجحود هنا يعني الجحود هنا يعني مطلق الانكار المراد به مطلقة لإنكار فهو من تسمية الشيء ببعض أجزائه معناه هنا مطلقة لإنكار أما القحود في الأصل فهو إنكار معلوم القحود إنكار معلوم إنكار الأمر المستقر ثبوته وقالا تشعر للمنقحد وهذه الوقاعة بعد كانت ناقص منفية بعد كون ماضي بعد كون ناقص منفي بعد كون ناقص منفي بعد كون, ناقص منفي بعد كون ماضي ناقص منفي, منفي قال نحن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ليذر ما كان الله ضارا أي تاركا المؤمنين وعلى سائر الكلام عليه الله محرا إن شاء الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين أيضا لم يكن الله ليغفر لهم حتى قال بعضهم وهو صيغ في في ضبط باب في ضوط رام القحود قال فيها وكل لا من قبلها ما كان أو لم يكن فللقي حود إبانا كل لا من قبلها ما كان أو لم يكن فللقي حود إبانا أي فهي ظاهرة أنها لمن للقي حود الشوق فيما كان أو لمن يكن وعلى المتمم ثالثين المتمم ثلاثين قال الله الزائدة وهي ضربان أحدهم مضطرد للآخر أحد المضطرد المضطرد أن تجانب عن الحل بشرطين بشرطين الأول أن يكون العامل متعديا لواحد الثاني أن يكون قضاها بتأخيره أو بفرعيته أن يكون قضاها بأمرين بتأخيره وبفرعيته قال ثانيا أن يكون قضاها بتأخيره نحن كنتم للرؤية تعبرون أو فرعيتين نعم فعال لما يريد في ذلك مقيشة لأنها مقوية للعامل هذا تعليل قوله لأنها مقوية للعامل هذا لماذا هذا تعليل فالعامل ضعفه بتأخره يحتاج إلى تقوية وهل ابن مالك ولا يفعل ذلك بالمتعدية لأنها ان جدت في مفعوليه لزم منه تعدية فعل واحد إلى مفعولين بحرف واحد وان زيدت في احدهما فيلزم منها ترجيح من غير مرجح وايهام غير المقصود واعترض قوله ترجيح من غير مرجح بانه اذا تقدم احدهما وتاخر الاخر لم يلزم من زيادته المتقدم ترجيح من غير مرجح لان الله تقدم مرجح قال لانه يترجح بظهر العامل تقدمه قد اجاز الفارسي في قراءة من قرأ لكل وجهة لهم وليها بالإضافة أيوة لكل ذي وجهة، والمعنى اللهم ولي كل ذي وجهة وجهة. قال وغير المطلج فيه ما عدا ما تقدم في قول الشاعر وملكت ما بين العراق وياثرب ملك أجار المسلم منهم عاهدي، وملكت ما بين العراقي ويثرب الملك أجار المسلم منهم وعاهدي. طيب القائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل قوله من دار وجعل من داره قول وجعل من داره دا دا دا دا قوله تعالى رضي الله لكم أي رضيكم. لأن رديه مع ثبعا وأوله بعضهم على التضمين وفي البخاري رديه بمعنى قربا قال وقت زيدة اللام مقحمه بين الرضاف والمضاف إليه يعني زائدة في قوله يا لبؤسة يا بؤسة للحرب التي وضعت أراهي طحسراحه هذا نسبه إلى سعد بن مالك قال في ذلك محمد تجد تخصيصا من ذلك قولهم لا أبا لزيد على مذهب سيد بوايفين قلت بأي شيء قرر ما بعد هذه اللام أبيها أي باللام أم بالإضافة قلت فيه قولانا المختار أنه باللام له ولان حرف الجر لا يعلق عن العمل أي لا العمل لا بد لهم نعمال قال وهو اختيار ابن جني فهذا تمام الكلام على الجارة على سبيل الايجاز وقد نظمت اقسامها في هذه النبيات طيب اللام الجارة كم انواعها ثلاثون لاما لها ثلاثون معنى ولكل معنى ضابطون ماذا صار قال وقد نظمت أقسامها في هذه اتاكد الى من الجر مما جمعته ثلاثون قسم في كلام المنظمي، فأولها التخصيص وهو أعمها ويتلوه الاستحقاق يا صاحف أعلمي وملك وتمليكن شبهه معا وعلى البها وانسب بي النقع وعدي وجه صيرلتنا تعجبا وقالت تبليغ المخاطب يفهمي ومثل إلاف عن على عند بعد مع هو من ولا تبعيض وذا كله نمي ولا ما قد جاء ببعب استغاثة ولا من بها فامدح ولا من بها ذممي وقل لا مكي وقل لا مكي الجحود ملجح كلاهما لجرن بالله من مزيده التميمي وعندي في التقسيم عيب تداخل وعذري في ذاك اتباع المقسم يعني هذه نظمها ماذا نظمها نظبا جميلا يقول عندي في التقسيم عيب تداخل أي أن بعض هذه الأقسام يدخل في بعض فيصفو أقل من الثلاثين يصفو منها أقل من ثلاثين قال تنبيها تنبيه لغتنا الإيقاظ وهنا معناه الاعلام فائدة جديدة ان التنبيه في الاصطلاح له ثلاث معاني ومنها العلم فائدة جديدة ونقصد هنا. قال تحقيق أن معنى اللام في الأصل هو الاختصاص وهو معنى لا يفارقه. وقد اسحبهم عن الآخر وإذا تأمل السائر المعاني المذكورة وجدت رجاء رجاء إلى الاختصاص ونوع الاختصاص تعدد على ترى أنه معنى المشهور التعليل. قال بعضهم وهو رجع إلى معنى الاختصاص لأن كذا قلت جيت الإكرامي دلت اللام على أن مجيئك وخصوصه بالإكرامي. كان الاعترامه سببه سبب المجيء دون غيره يعني اللي تخصص السبب قال فتأمل ذلك والله أعلم إذا هذا نهاية الكلام عن الأم الجر واغضب إذن الله تعالى نقرأ القسم الثاني الأم الجازمة الله أم الجازمة إن شاء الله النهاردة